فخذ بؤادي تجد أطرافه مزعال وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بطري يرتد بعد sha <laughs> كف الاشواق مجنحتون درى بنا حاضر الاقوام در بها حاضر الاقوام والباديه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه إخوة الإيمان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنا أعرض عليكم الليلة سؤالا مهما يجيب عليه كل مسلم ومسلمة عرف سيرة محمد عليه الصلاة والسلام سؤال أردوا هذه الليلة بعد استقراء لأحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال هو لماذا أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحب العظيم الكبير ما هو السبب الذي جعلهم رضوان الله عليهم يحبونه هذا الحب الذي تعلقوا به تعلقا ما بعده تعلق فنسوا من أجله أنفسهم التي بين جنبيهم ونسوا أبناءهم وأموالهم وأوطانهم لقد أخرجهم صلى الله عليه وسلم إلى جهاد الكفر في العالم فقدوا الأوطان ومع ذلك أحبوه كل الحب عذبوا شتموا شبوا حوربوا من القرابة ومن البعيد ومع ذلك أحبوه كل الحب ذاقوا بسبب دعوته الجديد وفجره الجديد ذاقوا كل أصناف الويلات ونقوا كل الألاقي وعاشوا المشقة ومع ذلك أحبوه كل الحب يدعو عليه الصلاة والسلام أحدهم ليذهب إلى المعركة لواجه الباطل فكأنه يذهب في نزهة أو كأنه يذهب في رحلة ممتعة أو كان يذهب في فرجة فقد بعضهم أبناءه في مصاولة الباطل ومع ذلك أحبوا محمد صلى الله عليه وسلم كل الحب جاعوا وتركوا مراتع فتوتهم وملاعب سباهم ومع ذلك أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الحب والسؤال هنا الذي يعرض نفسه ما هي الأسباب إن بعض يعني المتبوعين من العلماء والزعماء يحبون لكن حبا نسبيا ليس كحب الصحابة والأمة لسيد الخالق صلى الله عليه وسلم وإن بعض الطلاب والتلاميذ يحبون شيوخهم وأساتذتهم لكن حبا إما مؤقت أو حب, حب له حدود لكن الصحابة أحبوا محمد صلى الله عليه وسلم بلا حدود فما هو ما هو هذا السبب الأعظم الذي جعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يحبونه حتى بالمناسبة أذكر يعني بعض المعاصرين مثل مفكر محمد الغزايا رحمه الله يقول أنا إذا تكلمت عن رسول الله عليه وسلم فإنني يعني أتكلم بعواطفي وبقلبي ولا يطلب مني أحد أن أمسك الحياة يعني لن يطالب حينا من الكاتب المؤرخ إذا كتب عن شخصيا يمسك الحياد قال أمسك الحياد أنا أكتب ب... ب... ب... بعروق قلبي بشرائين فؤادي بأعصابي بدموعي بدمي ما أمسك الحياد ويقول بعض العلماء كل إنسان إذا قرأت عنه تجد عظيما إما فاتحا أو مجددا أو زعيما أو مصلحا فإذا قرأت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم فإذاك المجدد والمصلح والعظيم والكبير الذي عندك ليس بشيء إن هذه القمم التي ترى في التاريخ والتي صنعت أسماء عظيمة أسماء عظيمة تتلاشى وتصبح تصبح نقاطا صغيرة ذائبة في بحر محمد عليه الصلاة والسلام وسوف أخبركم لماذا أحب الصحابة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وللعلم ترى الحب وقود هو وقود الاتباع طالب لا يحب حب الاستاذ لا يفهم منه كثيرا تلميذ لا يحب شيخه لا يعي ماذا يقول بيت لا يبنى على الحب ينهدم صداقة لا يغذيها الحب تنتهي مواثيق لا تكتب بمداد الحب تصبح كلاما لاغيا باردا كما يقول حد الشعراء المعاصرين الحب ليس رواية شرقية بأريجها يتزوج الأبطال لكنه الإبحار دون سفينة ومرادنا أن الوصول محال أما حب الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام فقد أحبوا حبا ملك أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وفاضت له عيونهم وأصبح الواحد يقدم صدره عن الرسول عليه الصلاة وبين يديه ويقول نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله أفديك يا رسول الله وكان إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه فكأن الدنيا جمعت لهذا الصحابي وكأنه دخل الجنة وهو في الدنيا يكفي نظرة من الرسول صلى الله عليه يكفي موقف يتذكروا الصحابي مع رسول صلى الله عليه وسلم حتى إنه بالمناسبة الصحابي كأنه نسي كل شيء في الحياة إلا صحبته إلى رسول الله صلى وسلم يعني إذا كان هناك موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صحابي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى هذا الصحاب يذكر هذا الموقف ويدوب فيه ويكرره للأمة ويرويه في المجالس على سبيل المثال يقول معاذ رضي الله عنه في صحانه شبك صلى الله عليه وسلم أصابعه بأصابعه هل هي أسهلة أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بل تصوروا أنتم الواحد منكم يتصور تصوروا يا يا مسلمون يا مؤمنون تصوروا أن سيد الخلق المطهر النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي وصل إلى صدرة المنتهى يضع أصابعه بين أصابعك ويشبك معاذ ما نسي هذا المشهد وهذا من لطفي صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه ومن أنسه فهو الإمام الأعظم وهو النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام ولكن يا للعطف ويا للحنان ويا للأنس ويا للتواضع يأتي بأصابع الشريفة فيشبك أصابعه بأصابع معاذ ويقول يا معاذ والله أني يحبك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كان قريبا من أصحابه كان يعطي الواحد منهم موقف هذا الموقف يسيطر على حياة هذا الصحابي فينسى كل المواقف الأخرى كما يقول شوقي قد يهون العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعا ابن عمر رضي الله عنه في صحة البخاري يقول أخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبي يعني أتى من وراء ابن عمر فاحتضلوا صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فالتفت ابن عمر من هذا الذي احتضنه من منكبيه ما هو عسان يقول هو عمر أبوه لا أعظم صديقه أعظم أجل صاحبه لا أكبر وإذا سيد الخير صلى الله عليه وسلم ويقول له يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيلي ولا ينسى بن عمر حتى يموت هذا المشهد سيد الخير صلى الله عليه وسلم مثلا ينزل إلى السوق والناس يتبايعون ويتشارون وإذا هو صلى الله عليه وسلم في السوق وهناك أعرابي أتى من البادية كان يأتي بالإقض وبالسم للرسول الله عليه وسلم هدية يعني صديق للرسول الله عليه وسلم والرسول الله عليه وسلم يتحفه بالملابس ويعطيه الهدايا ويقول صلى الله عليه وسلم ذاهر اسمه ذاهر هو الأعرابي البدوي هذا ذاهر باديتنا ونحن حاضرته يقول حنا صدقاء يجينا من الباديه بشيء الذي يصلح من الباديه وحنا نتحفه أيضا من الحاضرة فالرسول الله عليه وسلم نزل إلى السوق لأنه الإمام الأعظم ولأنه صلى الله عليه وسلم ينبه على المكاين والموازين ويقيم العدل في السوق ويوجه الأمة في البيع والشراء وفي الصفقات المالية لأنه مدعوث للمعتقد للمال للاقتصاد للأسواق للقضاء للأسرة للجيش للأمة فوجد زاهر وجد صديقه فآتى صلى الله عليه وسلم فاحتضنه من ورائه وغطى ويبقى صلى الله عليه وسلم أيديه الشريفة على عيون زاهر وغطى عيونه وأخذ يدفعه في السوق من يشتري مني هذا العبد من يشتري مني هذا العبد فيتفكك ويحاول يتخلص زاهر من الرسول عليه وسلم فالتفت فرأى النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم قال تجدني كاسدا يا رسول الله يعني ما في خير بهذا قال لكنك عند الله لست بكاسد لكنك عند الله لست بكاسد لسان حال الصحابة يقول لهذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم سواء عرفوا ما هو السبب والسل في هذا الحب الذي سيطر عليهم أو لسان حالهم يقول أحبك لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يفسر أما الرسول الله عليه السلام فأسباب حبه أو أسباب حب الصحابة له كثيرة منها محبوب في سيرته فهم عرفوا عليه الصلاة والسلام عاشوا معه سافروا معه وإذا سيطر عليهم بهذه السيرة العطرة إن إنك تكتشف الإنسان من جلسة أو من يوم أو من سفرة واحدة فتكتشف هل هو يستاهل أن تحبه يستاهل أن تصادقه يستاهل أن تتخذه صاحبا أو لا اكتشفوا محمد صلى الله عليه وسلم سيرته مكشوفة سيرته تقرأ عيانا للعدو و للصديق للشرق و الغرب و وجدوا التواضع وجدوا يحطم معهم الحطر يطين معهم صلى الله عليه وسلم يحفر معهم الخندق صلى الله عليه وسلم يحلب الشاه يقدم الطعام يقطع اللحم مع, مع اهله مع اصحابه عليه صلى الله عليه وسلم فيه الكرم الكرم بالجاه الكرم بالخلق الكرم بالمال الكرم بالطعام لا يمسك شيئا لا يعرف كلمة لا ما قال لا قط إلا في تواضعه إلا في ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا التشهد كانت الأهون عمود لا يعرف الإمساك صلى الله عليه وسلم كان يجود بما وجد وكان يؤثر الصحابة حتى يكون آخر, آخر من يأكل من الصحابة إذا جاع آخر من يشرب إذا ضمئوا آخر من ينام إذا سهروا يتفقدهم حتى في الجيش مرة يتقدم ومرة يتأخر قال يتأخر ليزجي الضعيف يعاون الضعيف ويعاون المسكين ويقف عليه الصلاة مع الأرملة ويقف مع المحتاج ويزور العجائز عليه الصلاة والسلام وجدوا فيه عليه الصلاة والسلام الحلم الحلم الذي يضرب به المثل وما سمع في العالم بأحلم منه إلى درجة أن أعداؤه الذين حاربوه وسبوه وأخرجوه يعني أعتقهم عفى عنهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ومفتح العظيم قال عفى الله عنكم لا يواجه أحد بما يكره لا يعرف التجريح لا يعرف السب كان في سرتي كما يذكر البيهقي وغير البيهق يقول لم يواجه أحدا بما يكره كان بشوشا كان حتى الأعداء الذين حاربوا يواجهونه ويذوجه صالحة وجه محبة وجه بشر وجه انطلاق ليس في قاموس كلمة نابية الآن تعالوا بالسيرة والسنة أرجوكم اقرأوا لحاديث عنه عليه الصلاة والسلام فهما رأه وهو يحلم ويصفح عليه الصلاة والسلام ويعفو أحبه كان في رحمة عليه الصلاة والسلام رحمة بالإنسان رحمة بالحيوان رحمة جعلها الله في قلبي تفيض في مشاعره في عيونه على الصلاة والسلام في دموعه في أفعاله في أقواله الكريمة في تيسيره بالأمة كان يشهد المشهد صلى الله عليه وسلم فتغلبه دموعه وهو مثل المريض يمرض أو يرى إنسان يموت وكان على الصلاة والسلام يزور المريض أعرابيا أو كان هذا المريض أعرابيا أو كان رجل لا أبه به أمه محجن مولاه كانت تقوم المسجد جارية كانت مسكينة يعني تكنس مسجد رسول الله عليه وهو مشغول عليه الصلاة والسلام بالرسالة العالمية مشغول بقضايا الأمة مشغول بالإصلاح بإصلاح النفوس إصلاح الفطر إصلاح العقول إصلاح المجتمعات فتوفيت فجأة أم محجن أما تنسى كانت تكنس المسجد, المسجد قال صلى الله عليه وسلم أم محجن قال توفيت يا رسول الله قال ألا أخبرتموني قال يا رسول الله كنت مشغولا وتوفيت في الظهيرة فما نريد أن نزعجك فقام الله وسلم بهم قال قوموا بنا وذهب إلى قبرها وصلى عليها ودعا عليه الصلاة والسلام قبل ثلاث أيام من يعني بعد, بعد ثلاث أيام من وفاتها فانظر لهذا هذا يلقي ألف وأعظم من ألف محاضرة في, في الوفاء في الصدق في التواضع في اليسر الرسول الله عليه وسلم محبوب بما يدعو إليه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم جاء يدعو الى الايمان يدعو الى العدل يدعو الى السلام يدعو الى الرحمه يدعو الى الفضيله لم يدعوا الله وسلم الى رئاسته هو عليه الصلاه والسلام ولم يدعو صلى الله عليه وسلم ليجمع مالا او الصندوق يجبي فيه الاموال مثل ما يفعل لم ياتي صلى الله عليه وسلم لينتقم من احد أو لم يقول للناس أن نريد نقيم مجدا عربيا أو ملكا هاشميا أو نريد قومية عربية لا أتى ليصبح الناس الأمة أتى العالم البشرية إلى الله رب العالمين أتى بمهمة هي مهمة الإيمان والتوحيد فأتى صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الوضوح بهذه الشفافية فكان صلى الله عليه وسلم فيما يدعو له من الإيمان ومن العدل ومن المحبة ومن التاخي ومن المؤساة يحب عليه الصلاة والسلام لدعوتي وهذا من أسباب حب الصحابة له صلى الله عليه وسلم ونعود لكم بعد قليل إن شاء الله والصحابة رضوان الله عليهم أحب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم وجدوا ما فقدوا في رسالته وجدوا اليقين الذي كانوا يفقدونه من قبل كانوا في حياة شك حياة حيرة حياة وهم إنسان يعبد الصنم قبل عبث الرسول عليه وسلم يسجد الوثن ليس له قضية يعني حتى بإمكان العاقل منهم قبل مبعث رسول الله عليه وسلم يتساءل لماذا أعيش لماذا خلقني ربي ليس لحياتي معنى ليس له هدف حياة الإنسان معنا بس يأكل ويشرب فقط ويمارس أعمال آدمية لا تمثل إلى رسالة سماوية وإلى ربانية وإلى هدف أسمى من هذه الحياة وجدوا الأنس بمبعثه صلى الله عليه وسلم لأن الحياة بلا إيمان وبلا رسالة لا معنى لها هي وحشة هي قلق هي اضطراب ولذلك سلوا من, فقد من فقدوا الإيمان حتى يقول إقبال إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا فوجدوا الأنس في مبعثه صلى الله عليه وسلم ووجدوا السرور ووجدوا الراحة ووجدوا الأمن وجدوا النور كانوا في ظلمات لأن الرسول عليه السلام قال يخرجهم من الظلمات إلى النور ظلمة الكفر ظلمة الجهل ظلمة الظلم ظلمة الجاهلية فلما بعث الله عليه السلام قادهم إلى النور ومن لم يتعل الله له نورا فما له من نور وجدوا في, في مبعث صلى الله عليه السلام السعادة أصبح الواحد منهم سعيد على أي حال لأنه يعرف أنه سوف ينتقل إلى دار أحسن من هذه الدار يعني إذا كان فقيرا علم أن الله سوف يخلف عليه بحياتني أسعد وأهنى وأمرأ من هذه الدار إذا غبن هنا إذا ظلم هنا إذا أصابه مرض أصابته أزمة أصابته كارثة يعلم أنه سوف ينتقل لحياة أخرى من الذي زلوا على هذه الحياة أخرى هو محمد صلى الله عليه وسلم أنا آسف وأرثي لمن يظن أن عمره فقط أنه يعني سبعون سنة أن هذا العمر هو فقط سبعون سنة أو ستون فقط ويعيش لهذه السبعين والستين سنة أو الخمسين حياة أهل الإسلام حياة أطول وأمد وأبعد وأغنى وأثرى وهي الحياة في جوار الواحد الأحد في جنات النعيم فاكتشف الصحابة بمبعث الرسول والسلام أن لحياة معنا أصبح, أصبح لحياة قيمة أصبح الواحد منهم يعمل لسالة لهدف منها إصلاح نفسه دعوة الناس للصراط المستقيم إقامة العدل في العالم تصحيح متقد الناس نصر الحب والإيمان والسلام في العالم ثم بل أعظم من ذلك هو إرضاء الواحد الأحد أن يكون الله راضا عنك هذا بعد ما بعثه رسول الله وسلم فاكتشفوا الآن أنهم والحمد لله يقومون بمهمة وأن لحياة معنا وأنهم يقومون بدورهم في الحياة بخلاف من أعرض عن منهج الله الذي أعرض عن منهج الله الآن أقرى مذكرات الذين عاشوا الشك خاصة من اليسارين الشعيين وهم يوقعون شهادات الإفلاس وشهادات الحيرة والاقتراب والشك كما قال بعضهم في ابيات كما يقول إليا أبو ماضي جئت لا أعلم من عين ولكني أتيت اسمها طلاس مقصيت المشورة ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيته وغيره كثير وكثير حتى أبو العلا المعري كان في حياتي شك واضطراب وحتى يعني يشكو هذا يعني, يعني ينفذ هذا السم في أشعاره واخبار ويشكك في المبادئ الخالده وفي اليقينيات وغيره كثير فهم عرفوا بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما لماذا خلقوا وإلى اين يذهبون فاحبوا الرسول هدى صلى الله عليه وسلم احبوا الرسول الله عليه الصلاه والسلام حبوه كل الحب لانه معاش عصريين عصر الجاهليه عصر عصر الظلم عصر المنكر عصر الإثم والفحشاء والزور المجتمع مجتمع الغابة المجتمع المتوحش مجتمع يوم يفترس الإنسان الإنسان ويعتد الإنسان عن الإنسان المجتمع الجاهلي مجتمع الوثنية يوم لا قيم ولا أخلاق ولا مبادي ولا دستور ولا قانون نهب سلب فتك سفك سرقة كذب زور مجتمع هذا هو مجتمع الظلام فالصحابة عاشوا هذا يعني الأمس عاشوا هذا وهذا الظلم وهذا الظلم لهذا الجاهلية ثم انتقلوا إلى الإسلام إلى بر الأمام فوجدوا العدل وجدوا السكينة وجدوا الرضا وجدوا الحب وجدوا الإيمان وجدوا اليقين وجدوا أنهم على أي حال إذا كانوا عبادا لهiv فهم مأجورون إن كانوا على غنى فمعه الشكر إن كانوا على فقر فمعه الصبر إذا أعطي أحدهم أعطية فحمد الله الله يثيبه سبحانه وسعلا إذا أصيب أحدهم بمصيبة فصبر الله يكفر بها فكل شيء عجبا لأمر المؤمن يقول سيد الخانق صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ظراء فالصبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا المؤمن فهم رضو الله عليهم لما انتقلوا من الجهلية ولذلك يرى سكرات يقول إنه لا طعم للجوع ينقل عنها حتى نقل عنها يقول لا طعم للجوع لا طعم للطعام إلا بعد جوع ويقولون في الأمثال إن ألذ النوم ما كان بعد تعب وبضدها تتميز الأشياء كما يقول أبو الطيب فإن, فإن من يعيش مثل مرض يجد حلاوة, حلاوة للعافية فيما بعد ذلك حتى يقول أبو تمام والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباء كيف نعيمها والذي يعيش الفقر ثم ينتقل الغنة يجد الغنة طعما حتى أن يقولون في الأمثال بل قالوا حتى اليازدي يقول أن الفقير الذي ينتقل الغنة لا تحاول تطلب منه مالا أو مساعدة لأنه يكون شحيحا لأنه عضه الفقر وجرب الحاجة والعوز حتى يقول لا, تطلبي لا تطلب الفضل من ذي نعمة حدثت فهو الحريص على أثوابه الجددي على ذوابه الجدد وأعلم بأن عليه العار البسه من عرضة الكلب لا من عرضة الأسد فالصحابة عاشوا ذلك العصر المظلم ثم انتقلوا عصر الإسلام فهم يعني يرون في أنفسهم أن هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم هو السبب بعد الله وهو الذي أنقذهم الله به من هذه الجاهلية الجهلة والوثنية فساروا أكثر تعلقا بالإسلام ولذلك تجد في مجتمعات المسلمين الآن من يعيش الإسلام التقليد المرافي يعني ولد في بيت مسلم رأى أباه يصليان أصبح عنده يعني يصلي حين بلا مشاعر بلا حاسيس بلا قلب حتى تذكره بلا عمد الإسلام الحمد لله بس ما يعيشها القلب لأنه ما يجرب ما يعرف أنه لولا هذا فضل من الله بهذا الدين كان ضالا كان منحريفا كان حائرا كان مضطلبا كان غاويا مغويا فهذا معنى حب الصحابة ولهذا تجد الصحابة الكبار الذين عاشوا الجهلي ثم عاشوا الإسلام تجد عندهم من اليقين والإيمان والصدق والتضحية بخلاف التابعين أو من بعدما الذين ولدوا في الإسلام واستمروا على الإسلام كان لم يكن صلى الله عليه وسلم يعيش في برج عاجي لم يكن صلى الله عليه وسلم في فوكب آخر لم يختص صلى الله عليه وسلم بحياه يعني من الرغد والنعيم وينفصل على المجتمع هذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم قصر مشيد له حاشية وخدم ينفصل عن هذا الجمهور عن هؤلاء البسطات كان يجلس مع الصحابة عن التراب ويكل معهم الخبز عليه الصلاة والسلام كان يأكل معهم حتى رديء التمر كان يأخذ صلى الله عليه وسلم خبز الشعير ويكسره بيده صلى الله عليه وسلم ويقدمه للصحابة ويكون آخر من يأكل صلى الله عليه وسلم مثلا في عناق جابر لما ذبح جابر وقدمه الذي قدمه وقلطهم هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما أكل حتى أكلهم مثل اللبل الذي دعا له صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والفقراء آخر من شري بالرسول صلى الله عليه وسلم فكان هو صلى الله عليه وسلم لا يشبع حتى يشبعون ولا يروع من الماء حتى يرغون ولا يرتاح بنوم حتى ينامون فلذلك تعلقوا بهذا الشخص العظيم هذا المثل الذي اجتمعت في شخص واحد المثل السامية الأخلاق النبيلة الشهانة المرؤة الكرم الذي اجتمعت في شخص اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أحبوه كل الحب وكانوا يرون فيه رجل التوحيات الكبرى والناس يعشقون العظمة الناس يموتون حبا عند الرمزية فالرسول الله عليه وسلم سجله كله صاحب همم وعظمة ومجد فهم يرون فيه صلى الله عليه وسلم أنه الذي قادهم إلى السراطة المستقيم أخرجهم من الظلمات إلى النور هذا الإمام صلى الله عليه وسلم هو الذي واجه الباطل هو الذي سحق قيان الوثنية هو الذي دمر الانحراف وأنهى الكفر في العالم والظلم هذا الإمام العظم هو الذي قادم عركة بدر حتى يقول ابو العلا لذرية رسول الله عليه وسلم يبنى مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجموع من غطفانه هذا الإمام العظم صلى الله عليه وسلم هو الذي أسري به والذي عرج به إلى ما فوق السماء السابعة وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود فهم يرون فيه صاحب التوحيات هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صبر على السنة على القيها الألقي صبر على الأوجاع صبر على الأذى صبر على الشتيمة صبر على الشماتة صبر على السب صبر على المقاتلة والمصاولة والمواجهة والتحدي صبر على حالة الفقر والطرد من الديار ومن الوطن ومفارقة الأهل والأذية من القريب والبعيد وتعزب الباطل فكانوا إذا رأوا الرسول الله عليه وسلم يروا هذا هو السجل الحافل هذا هو الديوان الأعظم هذا الرجل الذي عاش هذه الصراعات فهو عظيم بحق عظيم كما يقول البردون شاعر اليمن وشب طفر الهدى المحبوب متشحا بالخير متجرا بالنور والنار في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جباري وأحب الرسول الله عليه وسلم لأنه أخرجهم من الظلمات إلى النور أراهم الصلاة المستقيم علمهم كيف يصلون أصبحوا الصفوف يصلون وأصبحوا يزكون من أموالهم يتظهرون بالزكاة من أموالهم وأصبحوا يحجون ويصومون وأصبح عندهم قرآن مثلا وأصبحوا يسبحون الله وأصبحوا يعرفون جوابا عن السؤال الملغز سؤال لماذا خلق الله الكون لماذا خلق الله الكائنات لماذا أوجدنا الله سبحانه وتعالى فأصبحوا الآن بعدما بعثه صلى الله عليه وسلم أصبحوا عبادا مخلصين أصبحوا يصلون يزكون يتطهرون يتحابون أصبحوا يقدمون البشرية أعظم مثل عن المجتمع الصالح المجتمع الآمن المجتمع المتماسك المجتمع المتكاتف المتضامن وكاحبه صلى الله عليه وسلم احبوني ان حبه سبب الفوز فسبب الفوز والنجاح والجنه هو حبه صلى الله عليه وسلم لانك اذا احببته انك احببت الله احببت شريعه الرسول صلى الله عليه وسلم احببت القران الذي بعث به فلا بد لا يوم من حتى اكون حب له من والده وولده والناس اجمعين كما عليه على الصلاه والسلام والله لا تصدق في ايمانه حتى يصبح الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الله احب من نفسك هذه التي بين جنبيت أحب لك من ابنك من تفلك المحبوب ولو كان برعوما ولو كان زهرة يتفتح بالحب ويتفتح بالبشر وأحب لك من كل ما تملك وأحب لك من الدنيا وما في الدنيا لا لا تؤمن ولا, ولا تصدق في الإيمان حتى تجعل هذا النبي العظيم في ضميرك في حياتك إمامك في الحياة في الصلاة في الزكاة في البر في الصلاة في التواضر في كل أمر يعني يرفع من شأنك ويكسبك الثواب عند الله عز وجل فحبه رسول الله عليه وسلم سبب للفوز ولذلك رأس صحابه أنهم إذا حبوا رسول الله عليه وسلم فازوا بنعيم الدنيا والآخرة فحبوا رسول الله عليه وسلم حتى يقول عمر يا رسول الله إنك حب إلي من أهلي ومالي إلا من نفسي قال أنا عمر حتى أكون حب إليك من نفسك قال هو الله يا رسول الله إنك الآن حب من نفسي قال الآن يا عمر أنني الآن تم الإيمان الآن صدقت في المتابعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فهذا حب الصحابة للرسول الله عليه وسلم هذا من أسبابه أنهم عرفوا أن بهذا الحب يتوصلو يتوصلون إلى الفوز إلى النجاح إلى المكرمة عند الله إلى الثواب الجزيل حب الرسول عليه وسلم عبادة كما قلت لكم في الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حذوكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن هذا الحب هو عباده يؤجر على الإنسان بحسب حبك لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم بنسبة هذا الحب يكون الثواب عند الله سبحانه وتعالى والأجر فنحن نتبع الرسول عليه وسلم لا لأنه أكرهنا على شيء لأنه بعث الصيف أو الصوت الرسول الله عليه وسلم لم يكن مسيطرا على ضمائرنا وعلى قلوبنا نحن سلمنا له قلوبنا وضمائرنا وحياتنا لأننا أحببناه كما في البيت أحبك لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يفسر ولعود إليكم بعد ذلك فحب الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام حب عبادة حب طاعة يرون أنه من أفضل أعمالهم عند مولاهم سبحانه وتعالى إن حبنا الرسول عليه وسلم ليس تبرع وليس تشهي وليس على كيفنا إما أن تحب الرسول عليه وسلم وتطيعه وتتبعه فهو النجاة والفوز وإما الأمر الآخر لا قدر الله ذلك فهو الهلاك والدمار والنار ولهذا بعض الناس يدعي أن يحب الرسول عليه وسلم لكن هذا الحب معطن في حياته لا تجده في العمل إن الذي يحبه رسول الله عليه وسلم يحافظ على الصلاوات الخمس يحرص بدرجة حبه على الصف الأول يبادر للزكاة يبادر للصدقة يصوم يحج يصل رحمه يتمثل سنة رسول الله عليه وسلم يجعل هذا الإمام هو الرمز وهو الأسوة وهو القدوة له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن علينا أن نركز انتباه المسلمين والأجيال والنشق إلى رجل واحد وإمام واحد ورسول واحد هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام نعم نعرف أن في العالم حتى في المسلمين فضلاء كعالم أو زعيم عادل أو مسؤول أو مثل تاجر جواد أو رجل عابد فاضل هذا له حجمه وله مساحته لكن إمام الجميع والأسوأ للجميع والقدوة والمثل لا محمد سيد الخالق صلى الله عليه وسلم لا بد ان نعيد الاجيال سواء كتابة او تربية او اعلاما او تدريسا او تفهيما لا بد ان نخبرهم كل الخبر ان ان النجاة في اتباع هذا الامام المعصوم وتجريد المتابعة له بعد توحيد الله عز وجل فمع ذلك يتوحد الحب لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام ان الفضلاء من العلماء او الزعماء او الاولياء او يعني الحكماء يصيبون وربما تغفر إصابتهم لكنك تجد في حياتهم يعني جوانب من النقص جوانب يعني من الخطأ جوانب من التجاوز إلا سيد الخارق صلى الله عليه وسلم فهو معصوم ومحفوف بالعناية ومحفوف بالرعاية والتأييد الإلهي والفتح الرباني وهو مزكى من الله مطهر صهر الله سمعه وبصره وقلبه ومنهجه وسيرته وشهد لأخلاقه وعصمه ورضيه واصطفاه وسدده وتولاه ورعاه وهذا يقول وإنك لعلى خلق عظيم ويقول فإنك بأعيننا يا أيها النبي الله من اتبعك من المؤمنين والله يعصمك من الناس فبهذا صار حب رسول الله عليه وسلم عبادة وأعظم دليل على حب رسول الله عليه وسلم أن تعمل إن الحب المجرد هذا مع وقف التنفيذ لا ينفع أصحابه إن الذين يزعمون ومحبون محمد عليه الصلاة والسلام ولا يصلون ما صدقوا في الحب يا مدّي حب طاها لا تخالفه الخلف يحرم في دنيا المحبين أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو تطرحها وخذ ريس الشياطين إما أن تحبه عليه الصلاة والسلام وتقتدي به وتتبعه وتدرس حياته ودراسة المحب لا يكفي الدراسة المجملة الخطوط لا بد أن نقرأ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في مدارسنا في جامعاتنا في, في مجتمعاتنا دراسة مفصلة لأن هذه الدراسة هي سبب بذن الوحد لنجاتنا وفوزنا يعني نعرف بالتفصيل كيف كان يسلي هذا الإمام العظيم حتى يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يسلي أنت لست ملزم بصلاة عالم من العلماء ولا بمفتي من المفتين ولا بقاضي من القضاء صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول خذوا عني مناسككم يعني الحج كما حج صلى الله عليه وسلم الحج ويقول من عن سنتي فليس مني تتعلم كيف كان يعقل صلى الله عليه حديث في الطعام حديثه في الشراب هديه في النوم عليه الصلاة والسلام هديه في السفر وهذه لها كتب يعني عقد العلماء لها كتب مخاصة مثل زاد المعاد لابن القيم رضي الله عنه وغير من كتب أهل العلم سيرة ابن هشام سيرة ابن الكثير هدي الرسول عليه الصلاة والسلام للبيهقي وغيره من دلائل نبوة وغيرها من كتب أهل العلم الذي اعتنت من الكتب المعاصرة الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم ليه فوري وقد كتبوا في ذلك مئات الكتب ولا يوجد شخصية عالمية خلقها الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة إلا شخص محمد صلى الله عليه وسلم الذي اعتني به وكتب تاريخه المفصل الالان جول زهير هذا الشهر هذا المستشرق المجري المجري يقول ليس في العالم رجل اهتم به اصحابه واتباعه إلى درجة ان الشعيرات التي في لحيه البيضاء تنقل لاصحابي بالسند ولامتي بالسند إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالتفصيل فهذه قرات محب نقراه هنا اطلع على ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام حب الصحابه لانه عرفوه كما قلت لكم عاش وما لم ياتي من بلد آخر لأن بعض العلماء لا يأتي إلى مجتمعات الناس لأنهم ما يعرفون تاريخه أو ما يمكن له أخطان بس ما يعرفون أخطاه أو يرون منه الوجه الحسن أو يأتيه يأتي من يعني من وطن آخر أو يسافر لهم من مدينة لمدينة في يوم ثم يعود لا الرسول والسلم ولد بين أظهرهم عرفوا طفولته عرفوا شبابه عرفوا تاريخه عرفوا كل جزئية وكل ذرة في حياة الله عليه وسلم ولذلك ما رأوا إلا الصدق وما رأوا إلا الوفاء وما رأوا إلا التواضع وما رأوا إلا الكرم والشهامة والمروءة والحب فمن هذا أحبوه عليه الصلاة والسلام حتى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعرف رسول الله عليه وسلم قبل الرسول كان صديقه فلما نبي أصلاة سلم قال صدقت أنت الصادق الأمين وسمى القفاقه الصادق الأمين ثم إن الصحابة حبه رسول الله عليه وسلم لأنه حبه هو إن الحب إذا كان من طرف واحد لا يتم هذا العقد ولا تستمر هذه الشراكة كالرجل مثلا يحب والمرأة لا تحب تحبه أو المرأة تحب وزوجها لا يحبها أو الصديق حبه صديقة بينما الطرف الآخر لا يشاركه ولا يبادله نفس المشاعر لكن الصحابة مع رسول الله عليه وسلم حبوه وهو حبهم عليه الصلاة والسلام يعاشرهم يواكلهم يسامرهم يسافر معهم يمازحهم عليه الصلاة والسلام يسمع بالمريض فيذهب صلى الله عليه وسلم ويقرأ يرك المريض ويقف مع المحتاج ويواسيه ويقضي الدين على المدين ويصلي على الجنازة ويشفع ويبكي عليه الصلاة والسلام وأحيانا يحفر القبر للميت الصحابة وينزل هو في القبر ويلحد الميت أمام الصحابة ويأتي إلى الشهيد وهو في المعركة فينفر صلى الله عليه وسلم ويزيل الغبار عن وجه هذا الصحابي ويقبله ويبكي أمام الصحابة فكان صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة لقد وزع الرحمة بينهم لقد ملأهم حبا ملأهم صلى الله عليه وسلم عطفا ملأهم حنانا فوجدوا هذا الحب أنه حب متبادل حب مشترك إن, إن الحب كما قلت لكم إذا كان من طرف واحد إنه لا يلبث أن يزول لكن الصحابة رأوا أن رسول الله عليه وسلم يحبهم رأوا أنه يأسيهم رأوا أنه قد ملأهم ملأهم رضا ملأهم سكينة مرأهم أنسا كانوا إذا رأوه نسوا الأطفال نسوا المال نسوا الأهل والعيال نسوا الدنيا كل الدنيا كان قرة عيونهم أن يروا هذا النبي المعصوم فإذا جلسوا عنده كان على رؤوسهم الطير استولى على مشاعرهم على حاسيسهم على ضمائرهم على قلوبهم فصلى الله عليه وسلم عليه أنا أقول الآن أنا وإياكم نحن نجيئنا بعده عليه الصلاة والسلام بألف وأربعمائة سنة أو أكثر ومع ذلك فينا الآن من يحب رسول الله عليه وسلم ويبكي عند ذكري وعند حديثه فكيف لو كنا هناك إن الآن في القارات القارات الست قارات العالم في كل قارة مسلمون مؤمنون يبكون عند ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وعند حديثه ويضحون لما أسيء إلى شخص صلى الله عليه وسلم من بعض الجهات قاموا يعني يفتحون صدورهم يريدون الموت يريدون يقدمون دماءهم يريدون يضحون بأرواحهم يضحون بقلوبهم يضحون برؤوسهم وهم ما رأوا الرسول الله عليه وسلم وما عاشروا بالله عليكم ونحن في أسقع الدنيا نموت يعني حبا ونذوب شوقا ونحن لم نره عليه وسلم فكيف لو رأيناه وكيف لو عاشرناه وكيف لو صلينا معه وكيف لو صافحناه وكيف لو سرنا وسافرنا وأقمنا وجهدنا معه على الصلاة والسلام كما يقول الكاتب قال محمد خالد إن قوما أحبوك لمعذورون وإن أناسا عشقتك أرواحهم لمعجورون وإن أناسا ساروا وراء لا لمباركون فرضي الله عن الصحابة جزاهم الله خير أنهم نابوا عنا في أنهم جاهدوا مع رسول الله ووقفوا معه وبذلوا الغالي والنفيس واعطونا إسلاما عظيما جاهزا ودينا أصبحنا نتلقى بارتياح الآن ولم نعش تلك الويلات ولا تلك الأزمات ولا تلك المصاعب ولا تلك المصاعب ولا تلك النوائب التي عاشوها فهم أصدق منا وأوفى منا وأقرب إلى الله منا وأكثر جهادا وتوحية وبذلا منا جزاهم الله خير جزاهم الله خيرا ولذلك علينا أن نحترم الصحابة مع أهل البيت علينا أن أن نقدر أهل البيت وأصحاب الرسول عليه السلام نحبهم نذب عنهم نكف عما عن شجر بينهم نترضى عنهم رضي الله عنهم أكرم الله نزلهم أثابهم الله على ما قدموا جزاهم الله خير عن كل مسلم على وجه الأرض وعن كل مسلم في هذه البسيطة جزا ما قدموا جزا ما جاهدوا جزا تضحياتهم الغالية الثمينة التي رحوا بنفوسهم بدمائهم بأوقاتهم بأموالهم لقد كانوا أكرم منا وأعظم شأنا منا ولهذا استحقوا مكرمة أن يصاحب رسول الله عليه وسلم ونحن نسأل الله أن يعوضنا خيرا ما رأينا رسولنا صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن, أن يعوضنا فيما فاتنا من ذاك الأنز ومن تلك الحياة العظيمة لو عشناها مع رسول الله عليه وسلم ونسأل الله أن يرد علينا ما فقدنا من حسن صحبة الرسول عليه وسلم بأننا نحبه ونصلي ونسلم عليه ونجتهد مع التقصير ومع الاعتراب بالذنب نجتهد أن نتبعه ونجتهد أن نتأسى ولو بشيء من سنته ونجتهد على أن نضحي ولو بالقليل من أجل مبدأه الخالد مبدأ لا إله الله محمد رسول الله الصحابة لهم نماذج في حب رسول الله وسلم ولهم تعبيرات عملية كل ينعبر على طريقته منهم من يأتي وقت الكرب وقت الحرب والهول والسيوف تخطف الجماجم والرماح تشرع في الدماء ويقول نسي لنفسك الفداء يا رسول الله فيأتي الصحابة أو الصحابي فيضع صدره دون صدر رسول الله وسلم يأتي السهم من جهة أعداء الله من جهة الصف الآخر من جهة المحاربين طائشا يريد السهم وجه رسول الله عليه وسلم فيتلقاه الصحابي بوجه أو بيده ويصد عن وجه رسول الله عليه وسلم ويقول نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله طالحة من عبيد الله يوم أحد يتصدى الرماح والضربات السيف دون رسول الله عليه وسلم مرة على اليمين مرة على اليسار حتى أصابه شلت يمينه أصاب أصبحت مشلولة من كثرة ما تلقى من الضربات وهو ينافح ويكافح ويدافع الرسول عليه الصلاة والسلام ابو بكر الصديق في الهجره رضي الله عنه يتحول الى خادم وهو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيلون في, في, في ظل الصخرة وياتي ويحلب الشاه ثم يصب عليه من الاداوه ماء باردا يقول حتى فيشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيت يعني شرب الرسول صلى الله حتى رضيت يعني لما شرب الرسول صلى الله بكر هو الذي شرب وكانه هو الذي روي رضي الله عنه ارضاه ويسبقه في الغار غار فيكرس الغار وينظفه من الشوك ويتفقده من الثقوب لأن يكون هناك ثعابين وعقارب ويفرش ثوبه بساطا للرسول عليه الصلاة والسلام فكانوا يعبرون عن حبهم للرسول عليه الصلاة والسلام يعبرون بالطاعة يرسل أحدهم يقول اههب بيسان كذا يقف صلى الله عليه وسلم المنبر ويعلن أن دعوت عالمية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقولني سوف أرسلكم إلى ملوك الأرض فلا تختلفوا علي لله من عظمة ولله من همة ولله من صمود ولله من مقام ولله من مجد سوف أرسلكم إلى ملوك الأرض هذا الطريق الذي قبل سنوات طرد وحيدا من مع مكة لا بكر يعني طرد من داره من عقاره من أهله من وطنه تورد في الشعاب والأودي أودي الآن تنتصر رسالته ودعوة يقيم الدولة في المدينة دولة, دولة الأمن والإيمان والسلام والعدل في العالم ويقول على المنبر في خطاب العالم مكشوف أيها الناس إني سوف أرسلكم إلى ملوك الدنيا فلا تختلفوا علي لا إنسان ينتظر تعال يا فلان والرسالة عنده الرسالة لا تزيد عن سطرين إنه أتى بأمر جهزم وحازم ومحدد هدف محدد ما يقبل التطويل ما هناك صفحات من من السجون في الرساله من محمد رسول الله الى هرقل العظيم الروم اسلم تسلم ياتك الله أجرك مرتين وين توليت فين عليك اسم القياسيه محمد رسول الله صلى الله هذه هي من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم فارس السلام على من اتبع الهدى اسلم تسلم يوتك الله جزاك مرتين هذه رسائله صلى الله عليه وسلم ليس عنده صلى الله عليه وسلم وقت إلى أن يعني يصف الخطاب ولهذا استجاب الصحابة وأحبه صلى الله عليه وسلم كل الحب أسأل الله نجعلنا من أحبابه وأحباب رسوله أسأل الله أن يجعل حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ملأ قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وجوانحنا اللهم انفعل بهذا الحب واحشرنا مع بيوك صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد سدكا عند مليث مقتدر Wa ila liqaa Billahi Lahu zuret beit Allahi Atiqati Au masjid al تجد أطرافه مزعج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بطري يرتد بعد العمى نور الإرشاد مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادئ